أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين العاقبه المتقين والصلاه والسلام على سيدنا محمد قشره المرسلين وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان ذلك قال المؤلف رحمه الله ونفعني وياكم بردوني ورضيانه باب التوكيد. قال قال رحمه الله التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال الشالح التوكيد وأنواعه وحكمه وأقول التأكيد ويقال التوكيد يجوز بها تأكيد للتوكيد معناه في اللغة التقوية تقول أكدت الشيء وتقول وكدته أيضا إذا نويته وهو في اصطلاح النحويين نوعان الأول التوكيد اللفظي والثاني التوكيد المعنوي أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ تعود الكلمة بتكرير اللفظ واعادته بعينه او بمرادفه سواء أكان اسما نحو جاء محمد محمد هذا توكيد لفظي حفظ الله بنشاء جاء محمد محمد نعربها نقول جاء محمد, محمد جاء محمد محمد صحة. توكيد انا لفظي ولما لفظي ولا معنوي لفظي لفظي لفظي انا لفظي انا لفظي انا لفظي انا لفظي انا لفظي انا جاء انا لفظي انا لفظي انا جاء جاء لفظي انا لفظي انا لفظي لضغي تأكيد لضغي جاء محمدون على فعل أفعله ماضي وجاء ثانيه توكيد, <توكيد> لا لضغي محمدون أم كان حرفا جوز التأكيد بل بالحرف نحو نعم نعم جاء محمد هذه وش نقول نعم حرف عند الجواب طيبه نعم نعم ثاني حرف الجواب فلان جاء تقول نعم نعم الجواب ام كان مرادفاً نحو جاء حضر أبو بكر جاء حضر حضر يجا وجاء يحضر هذا توكيد مرادف اذا هذا اي صح اي مرادف اي صح المرادف حضرة جا حضر يجى ناعب وجه جاء حضرة حضر أبو بكر لا تعلم أبو بكر أبو أبو حضرة توقيل. توقيل. توقيل. أبو بكر؟ أبو اللي يعني. فعل إيه؟ صح اللي فعل خمسة. <تصفيق> <م. تصفيق> <سمع الخمسة> وأما <تصفيق> <تصفيق> التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو هذا التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو. ربما يكون الإنسان اللي يتكلم يكون سعيد أو التجوز المتموع فإنك لو قلت جاء الأمير جاء الأمير احتمل إلى أو احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام، نسألت الأمير ليس شيء سهلا حتى تأكدها بلغض اللي هو صحجة سأحينه ماذا وان غرضك مجيء ورسول رسول الامير سيد وقلت جاء جاء الامير ربما سمع يتوهم باللي جاء الرسول تاعو مشاء الوسيل وان غرض كما جاء الامير فاذا قلت جاء الامير ونفسه. مصر. مصر نفسه جاء الأمير نفسه نعلمها جاء جاء في المعلمة ابن عكس الأمير في المعلمة عينه نفسه نفسه هو جاء أيه؟ توكيد هذا ويسموه؟ الأمير أو قلت جاء الأمير عينه نحن واحد عينه وقل لنا نفسه ارتفع على الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ت... تريد إلا ما جاء الأمير، نجيء الأمير نسيت. وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، من يتبع يتبع للمتبوع في إعرابه على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا. كان التابع مرفوعا ايضا نحو حضر خالد نفسه لازمها حضر فعل ماضي من فاعل مرفوع نفسه توكيد معنى ليه هذا نفسه مبني على الضم في محله، وإن كان المتبوع مص مصروباً كان التافي أو مصروباً مثله، له حافظ القرآن كله، حافظ القرآن كله، آه. أيه، القرآن وكله، أيه، وكله، <تصفيق> <تصفيق> صح، وإن كان المذبوح محفوظاً، كان تابعه محفوظة كذلك. له تدّ تدّبرته في كتابي كلها. تدبرت في كتابي. ربما يعني السامي ولا آه ما والله. لكن لما كله تبو كلها، أكررها على الاحتمال على كل شيء. في تعريفه كما تفعل هذه الألف كلها. التو... اللف... ألفاظ التوكيد المعنوي قال؟, قال رحمه الله ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورايت القوم كله ومررت بالقوم اجمعين <تصفيق> وأقول التوكيد المعنوي الفاظ معينه يعني التوكيد المعنوي عنده ألفاظ معينة عرفها النحات من تتبع كلام العرب ومن هذه الالفاظ النفس والعين ويجب ان يضاف كل واحد من هذين الى ضمير عائد على المؤكد بفتح الله الكافي فان كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا ايضا تقول جاء عالي نفسه هاي. جاء علي نفسه تعرفوها جاء, جاء, جاء نفسه. من علي نفسه توكيد عادي ومضافه هو علي هو ونفسه هو, هو التابع ها مرفوع كما هو حضر بكر عينه كذلك يعني هو بعينه وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع، ورفض التوكيد مجموعا ايضا تقول جاء الرجال أنفسهم. أو قبلها في المفرد نقول نفسه، ولكن هنا لما كانوا جمع جاء الرجال أنفسهم. نعرفها جاء الرجال. جاء في لقد كنت أكثر لقد أكثر نعم نعم أبوصون توقيت ذري جيد أي أبوصون أبوصون من ها جمع من الكتاب وأعينهم حضار الكتاب وأعينهم يعني ها الكتاب جمع التوكيد ثنيا جمع أعينهم وإن كان المؤكد مثنى، فالأصح أن يكون الضمير مثنى، ولفظ التوكيد مجموحا تقول حضر الرجلان أنفسهما حضر الرجلان أنفسهما نعلم حضر رضي المعظمين على الرجلان فيها المصور هنا هنا المؤكد نعم كذلك تاكيد هذه جمو مثنى حضر الرجلان انفسهما نا ايضا مثنى والله وجاء الكاتبان اعينهما الضمير يجي هنا كذلك نطابق للمثنى للمتبوع وإن ومن هو الفاظ التوكيد كل ومثله جميع ومثله جميع ويشترط فيه إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد نحو جاء الجيش كله أو الجيش مفرد نحن الكلمة مرادة وإن كان جاء الجيش كله لعربها جاء الجيش كله جاء في المبلغ المذكور، الجيش وفعل المجموعة في المظاهرات قليل، كلهم تمكين للجيش، مظور، ومرفوقات من هذة القضايا. حضر رجال جميعهم. كذلك. حضر في الرجال؟ الرجال فعل جميعهم. صح. جميعهم تمكين للجيش. أي، هم مربوطين مربوطين هم، أي، صح. هذه جميعهم تجميعة جي واحد هاجب ل ل كل هذا الرجل يجمع ومن ألفاء من من الألفاء أجمعوا أجمعوا هذه يني ولا يؤكدون بهذا اللفظ غالبا إلا بعد كل ومن الغالب قالوا تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون اي بعدها كل هذا من ومن غير الغالب او الراجس اذن والل أبكي ابكي وربما احتاج الى زياده التقويه فجيء أجمع أخرى ايش في والتأكيد. وهي وهذه الالفاظ وهذه لا يؤكد بها استقلالا وانما تكون بعد كل والله بعد اجمعوا نحو جاء القوم اجمعون والله اعلم التوكيد, التوكيد اللفظي هو ما معناه باعاده اللفظ باعاده اللفظ في الاسم جاء محمد محمد هذا توكيد توكيد لفظي جاء محمد وحل هذا توكيد لفظي وتوكيد الفعلي جاء جاء محمد جاء جاء محمد هذا توكيد لفظي وتوكيد بالحرف كيف نعم نعم جاء جاء جاء محمد صح. التوكيد المعنوي لرفع احتمال السهو او التجوز في اللفظ الفاظه هذا المعنوي الفاظه هي نفس العين نحو جاء الامير نفسه والله عينه ثالثا ورابعا كل جميع مضافا الى ضمير هذه كل وجميع كل مضافة لا ضمير طا... ضمير يعني يطابقه صح جاء الجيش كله أي فيها ضمير يرجع لله الجيش حضر رجال جميعهم أو رجع الضمير جميعهم باب التوكيد ويسمع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم حفظ فعرف كذاك في التعريف فخذوا الاثرى وغايه الفاره كما ترى النفس والعين وكل اجمع وما لاجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وإن قوم كلهم عدول ومر وذاب القوم أجمعين فحض مثال حزنا مبينا. نام لها عبقو